الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق ثباغ سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاق فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين صَض خاسِ أَ وَهُو وَشَك وَل ألقوا فيها تملعوا لها شريقا وهي تفورا يد من كلما ألقي فيها فأجر Oh, no.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 Surah Al-Fatihah. Well who well, I well. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لك ¡Vamos a ver! in ما يمسكون Um هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل يعطون يغتو ونفور أفمن بل ولا وجهي ولا من على وجهه ان لا يمشي قويا على صراط مستقيم كله مواذا لكم ثم والام صور واله قل هو الذي برأكم في الأرض وإليه تحسرون ويقولون متى هذا الوعد All ويقولون متى هذا الوغد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فلما رأوا المزل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تذبعون قل أرأيتهم ان أهل كني الله ومن معه أم رحمانا قل أرأيتهم إن أهل أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قُلْ هو الرحمن آخر وليس وجلنا فستعلمون من هو سيطلال مبين